قرية أ ه ل ن اسماء ه ا ا بأسنا بياتا أو ه م ق ا ئ ل و ن فما ك ا ن دعواهم إذ ج ى ل ن س أ ل ن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق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 ثم قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين قال ما م ن ع ك أ ل ا تسجد إ ذ أ م ر ت ك قال أ ن ا خير خ ل قال ت ن من ن ي ر و خ ق ق ت ه من طين انظرني ل فاهبط م ه ا فما يكون لك أن تتكبر أن الى يوم يبعثون قال إ ن ك من المنظرين قال فبما أ غ و ي ت ن ي ل ا ق و د ن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين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 ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما أ خ ر ج أ ب و ي ك م من الجنه ينزع عنهما, ينزع عنهما لباسهما ل ي ر ي ه م ا سواتهما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 بها. قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل بالقسط أمر ربي بالقسط.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 وَلَا、يستقدمون. يا س ت د م و ن ي بني آ د م اما ياتينكم رسل منكم يخصون عليكم اياتي ن مِّنْكُمْ ك م رُسُلٌ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 م و س ا ع ه النابلسي ل ل ع ل و كذب ب آ ي ا ت ه أ و ل ئ ك ي ن ا ل ه م ن ص ي ب ه م من الكتاب حتى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 قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء أ ضلونا ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ا ل ذ كذبوا ي ن ب آ ي ا ا واستكبروا ت ن ع ن ه ا ل ا ت ف ت ح لهم أ ب و ا ا ب ل س م ا ء ولا ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة ح ت ى يلج ا ل ج م سم ل الخياط وكذلك في ن ج ز ا ل م م ج ر ي ن ل ه جهنم م من جهن ن م اسماء مهاد ن توقيهم و غ ش و الله ا ل ح ي ن ى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 أ و ر س ت م و ه ا ب م ا كنتم ت م ع ل و ونادى ن أصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ن أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ا ما ر قد ح ق ا ما فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه انسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 من المنتظين فأنجينا ه وما الذين كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا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 وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين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 إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون فانجيناه و أ ه ل ه إ ل ا ا م ر أ ت ه كانت من الغابين و أ م ط ر ن ا عليهم مطرا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 لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن م ب ل س ي ن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 قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أ و لتعودن في ملتنا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 من افامن ل والأرض ولكن س م ا كذبوا ء أ خ ذ ن ه بما ا ك و اهل يكسبون أفأمن أ القرى ان ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون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 اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ف أ ل ق ى عصاه ف إ ذ ا هي ثعبان مبين ونزع يده ف إ ذ ا هي بيضاء ل ل ن ا ظ ي ن قال ا ل م ل أ من قوم فرعون إ ن هذا لساحر عليم يريد أن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 ق ل و ا ن ل ا لاجرا إ ن كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عطاك فاذا هي تالقهما يافكون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 قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن ا لكم إ ن هذا لمكم مكرتموه في ا ل م د ي ن ة لتخرجوا منها أ ه ل ه ا فسوف تعلمون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 و موسوعه ل م ي ن النابلسي م ف ا للعلوم الاسلاميه ه ت ك ق ل ن ق ت أ ب ن ء ه و ن س ت ح ن س م وإنهم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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمايات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما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 وما كانوا يعملون قال أ غ ي ر الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين و إ ذ أ ن ج ي ن ا ك م من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب تقتلون ن أ ب ا م و ي س ت ح ي و ن ن س ا م و ف ي ذ ل ك ب ل ا ء م ن ربكم ع ظ ي م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 ض ط ف ي ت ك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آ ت ي ت ك و ك م من الشاكين وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح من كل شيء م و ع ظ ة وتفصيلا لكل شيء فخذها ب ق و ة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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان أ س ف ا قال بئس ما خلفتموني من بعدي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 فلما اخذتهم الرجفه قال رب له شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إلا فتنتك تضل بها فتنتك م ن ت ش و س و ت ه النابلسي ء أنت و ي للعلوم ن ا وأنت خير ا ل غ ا ف ل ي ن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 فالذين آ م ن و ا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله م و س ي ع ه ملك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ س ي ل ل إ ل ه و يحيي و م ي ت ف م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه ا ل ل ن ب ي ا أ م ي الذي ي ؤ م ن ب الله و ك ل م ا ت ه واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي عشره اسباطا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه أ ن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام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 فلما نسوا ما ذكروا بي انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا, واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما موسوعه ا ع ت ا عما ن ق ل ن النابلسي ه م ك و و قردة وإذ تأذن ربك للعلوم ي ا ل ق ي ا م من ة ي س و سوء م م ه ا ل ع ذ ا ب إن ا ربك لسريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم فقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 موسوعه ن ب ا ل ح ب ه ي ل و ن ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا س ن من س ت د ر ج ه م ح ي ث للعلوم ا م ن و أ الاسلاميه م ي ت ف ك ر و ا ا ب ص ح م من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 ه م ا صالحا جعلا له شركاء فيما آ ت ا ه م ا فتعالى الله عما يشركون و أيشركون ن يخلق شيئا ما وهم لا ل خ ق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 أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم آ ذ ا ن يسمعون بها ولذكروا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 موسوعه النابلسي ي للعلوم إ ا ه يمدونهم ا ل غ ي ثم ل ا يقصرون وإذا ل م تأتهم ب ي ه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 عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام هذه نداء www.islam-call.com